احسنوا عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن وارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينت فالسماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذي كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكعد تمين كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا إن انتم الا في رلال كبير وقالوا لو كنا نسمع او نعطل ما كنا في اصحاب السعير باعترمون لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسر la فَإِذَا يَثْمُرُ أَمَّ مَنَ بْتُمْ مَن فِي السَّمَاءِ أَيُرْسَلَ عَلَيْكُمْ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ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 فاللجو في عتوي ونفور أفمن يمشي مكباً على وجهه أهداء أم من يمشي سوياً على صراق مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون لَيُحْشَرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا العلم وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم من أهلك لي الله ومن معي أو رحمنا فمن قل هو الرحمن قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو فيه الغلال مبين قل أرأني اشتركوا في